يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْذُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَهُوَالَّذِي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن نَكَثَ فِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّبَّانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِغَّّطَ وَلَا ينفقونها في تبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم فِقُونَهَا فِي تَذين اللهِ فَبَشِرهُ بِعَذاَابٍ الأأَلب يَوْمَ يُثمَا عَلَ جَ فيِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُقوابِجاجِفَهُ وَجُلُوبُهُم وَظُهورون اَذَمَكَانَ الزُّم لَأنْ فُتِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ قَلَّ قَسَمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ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 الله مع المتقين